وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ الْكَافِرِينَ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وَبَثَّ بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فلا تطيعهما، فلا تطيعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، والتبغ سبيل من أنادى إلي، ثم إليّ مرجعكم، فأنبئكم بما كنتم تعملون.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 واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والد شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام فما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير